ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكتاب يوضع يوم القيامة والمراد بالكتاب جنس الكتاب فيشمل جميع الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا وأن المجرمين يشفقون مما فيه أي يخافون منه وأنهم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة من المعاصي التي عملنا إلا احصاها أي ضبطها وحصرها وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخر كقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبيّن أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه وبعضهم يؤتاه بشماله وبعضهم يؤتاه وراء ظهره قال فاما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه الايه وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ذبورا ويصلى سعيرا وقد قدمنا هذا في سوره بني اسرائيل وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكره في الزمر في قوله واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الآية وقوله في هذه الآية الكريمة فترى المجرمين تقدم معنا مثله في الكلام على قوله وترى الشمس إذا طلعت الآية والمجرمون جمع المجرم وهو اسم فاعل الإجرام والإجرام ارتكاب الجريمة وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال ومعنى كونهم مشفقين مما فيه أنهم خائفون مما في ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي وقولهم يا ويلتنا الويله الهلكه وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة من بين الهلكات فقالوا يا ويلتنا أي يا هلكتنا حضري فهذا أوان حضورك وقال أبو حيان في البحر المراد من بحضرتهم كأنهم قالوا يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله يا أسف على يوسف يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقوله يا عجبا لهذه الفليقة وقوله فيا عجبا من رحلها المتحمل إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي انتهى كلام أبي حيان وحاصل ما ذكره أن أداة النداء في قوله يا ويلتنا ينادى بها محذوف وأنما بعدها مفعول فعل محذوف والتقدير كما ذكره يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا ومعلوم أن حذف المنادى مع إثبات أداة النداء ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع في كلام العرب ومنه قول عن ترى في معلقته يا شاتما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي يعني يا قوم ضروشا قنص وقول ذي الرمه ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر يعني يا هذه اسلمي وقوله تعالى ما لهذا الكتاب أي أي شيء ثبت لهذا الكتاب لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة أي من المعاصي وقول من قال الصغيرة القبلة والكبيرة الزنا ونحو ذلك من الأقوال في الآية إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وللعلماء اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في الأصول وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر ويفهم من ذلك أن منها صغائر وبيّن أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر وذلك في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية ويروى عن الفضيل بن عياط في هذه الآية أنه قال ضجوا من الصغائر قبل الكبائر وجملة لا يغادر حال من الكتاب قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم في يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم وأوضح هذا ايضا في غير هذا الموضع كقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الآية وقوله ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقوله يوم تبل السرائر إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يظلم أحدا فلا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد من سيئات مسيء ولا يعاقب على غير ذنب وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله وما ربك بظلام للعبيد وقوله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والآيات بمثل ذلك كثيرة بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء راجين أن يكون لنا لقاء متجدد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته